أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا لا يَقُ وَسون والَّينَ آ مَنُوا مهُ مَتََصر اللهَّأَلَ إِ نَ الص اللهَّهِ